من كان يظن أ ن ه س ي أ ت ي على الناس زمان يدعى فيه إ ل ى ا ل م س ا و ا ة بين المسلم و غيره و ها نحن اليوم نسمع أ ن ه لا فرق بين المسلم و غيره و يستدل بعض هؤلاء الذين انحرفوا بقول الله تبارك و تعالى لا إ ك ر ا ه في الدين و قول الله تعالى إ ن أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م و هكذا وينسى أ و ل ا ل آ ي ة إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة فاتقوا الله و أ ص ل ح و ا بين أ خ و ي ك م وينسى ا ل آ ي ا ت الكثيره ة في ذ ا الباب والأحاديث الكثيرة في هذا الباب ومن أ ش ه ر ما في هذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آ ب ا ء ه م أ و أ ب ن ا ء ه م أ و إ خ و ا ن ه م أ و عشيرتهم أ و ل ئ ك ك ت ب في قلوبهم الايمان إ ي م ن و أ د ه بروح منه ل آ ي ي ة و ت ا س وايدهم ن قول ل ل وتعالى ل ه تبارك ا إن د ن ن ع ا ل ل ا ا ل ل إ س وقوله ت ب ا ر ك و ت ع ا ل ى و منه يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل الإسلام فلن م ن وهو في الايه آ خ ر ة من ل خ ا س ر ن كيف ي د بعد ي إيمانهم؟ الله قوما كفروا و ي ل س ى قول النبي صلى الله عليه و سلم و الذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه ا ل أ م ة يهودي ولا نصراني ثم يموت و لم يؤمن بالذي أ ر س ل ت به إ ل ا كان من أ ص ح ا ب النار بل أ ع ج ب من ذلك لا تقول يهودي ولا نصراني ولا تقول حتى كافر ولا يمكن أ ن تقول إ ن اليهود كفار و النصارى كفار ماذا نقول نقول ا ل آ خ ر هم أ ن ف س ه م يطلقون على أ ن ف س ه م هذا الاسم و أ ن ت لا تريدنا أ ن نطلقه يهود و نصارى قالت اليهود نحن أ ب ن ا ء الله و أ ح ب ا ؤ ه اليهود قالت هذا القول و الله جل و علا من أ و ل كتاب ه إ ل ى آ خ ر ه لا يسميهم إ ل ا بهذا الاسم و حكم عليهم بالكفر ف ق د كفر الذين قالوا إ ن الله هو المسيح ابن مريم هؤلاء النصارى قال جل وعلا عنهم وعن اليهود وقالت اليهود ع ز ي ر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ي ض ا ه ئ و ن قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أ ن ا يؤفكون لتجدن اشد الناس ع د ا و ة للذين آ م ن و ا اليهود والذين أ ش ر ك و ا ا ل آ ي ة وهكذا من كان يظن أ ن ه س ي أ ت ي على الناس زمان تصك مسامعهم بمثل هذا الكلام ويقال إ ن هذا العصر عصر التنور وعصر التطور وعصر لقاء الحضارات و الثقافات و نحو ذلك و ما المقصود من ذلك إ ل ا محو الركن الركين في قلوب المؤمنين أ ل ا وهو الولى والبرا الولى ل أ و ل ي ا ء الله المؤمنين به و برسوله صلى الله عليه و سلم والبرى من أ ع د ا ء الله ورسوله الذين كفروا بالله ورسوله فمثل هؤلاء غروا الناس وما ذلك إ ل ا لكثره ظهورهم عليهم في الشاشات والقنوات وفي الفضائيات ف أ ص ب ح الناس لا يرى إ ل ا هؤلاء و ظ ن ه م علماء فعظمت بهم ا ل ف ت ن ة والبليه فهؤلاء هم الذين يصدق عليهم وعلى أ م ث ا ل ه م قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم ا ء بقبض العلماء حتى إ ذ ا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ف أ ف ت و ا بغير علم فضلوا و أ ض ل و ا